TAKFA TAKALU NAZR عيون مغليك حتى تعار خلي يحبك ويهواك يا من علاء مر الليالي أناديك ارجي وصابك وانت هايم بدنيا TAKFA TAKALU NAZR عيون مغليك حتى تعار خلي يحبك ويهواك يا من علاء وصالك وانت هاين في الدنيا وين انت قل لي الغضاء وين أرضيك ندري أحبك واجرع الموت الأرضاك صحيح أنا جاسي ولكن ندريك وادري فهام مد قبل تنطق شفاياك وين انت لي ادري احبك واجرع علم وتنرضاك تحيح ناكا سوى لكن نداريك وادري بها أمك قبل تنطق شفايا في الأمرك بضحكتي كنت أداويك توحك وعار من الألم بحناياك تذكر حبيبي قبل أشوفك وراقيك نزعار تقبل مشعل أنا فتا كنت أداويك تضحك وعارف إن الألم في حناياك تذكر حبيبي قبل أشوفك ولاقيك إذا تزعل تتقول مش على نفجاك تذكر حبيبي بس ودل لا نعجيك من دولنا وتبلك إذا تروح وتترك اللي مصافيك وشي حياتي يا منروح لولا تذكر حبيبي بس ودى الليلة ناجيك من دون دام بامازحك وتبلك إذا تروح وتترك اللي مصافيك وشي حياتي يا منروح لولا يا الله داني ميته فيك والله انا اجربك تبين يا ساجنك نسيت اللي كنت تندى على دراعي صير تنئ حاسبك الله داني ميته يك والله على هجر المحبيني يجزاك كانك نسيت اللي كتبته بيدي على ذراعي خايف اني ابنسى بنتك والله اجعل ربي يخليك دمع سعيدي بهالدنيا تكوت فرح هذي قصيده في حياتك تناديك اذا لقاك ظل يدك من تمان وتبقى تعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيدة في حياتك تناديك إذا ذكرت بغدتك من تمنى وإذا نسيت اللي يحبك ويغليك الله على هجر المثابين يجفى وإذا اللي يحبك ويغليك الله على يرى المحب الدين